أَوْ وَأَنَّهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا لئن لم ينتهل لنسف عنب ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه فندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب